المجد ي ش د على أ ن غ ا م م ل ح ا م ة م ص د ق ا ت العهد أ ن النصر موعود الحمد لله هل النصر والعيد واستبشار الكون والدنيا غريد ا المجد ي ش د على أ ن غ ا م م ل ح ا م ة م ص د ق ا ت العهد أ ن النصر موعود مهاجرون و أ ن ص ا ر يسابقهم عزم الرجال فيسهم البذل والجود يستطرب الطعن إ ن غنت صواريمهم على الرقاب وكم ت ح ل ل ن ا ش ي د ه ذ ه التباشير قد هلت سحائبها و أ خ ص ا ب ا ت من ندى نعمائها البيد عدنا إ ل ى المجديد عادت جحافيلنا ظل ا ل ش ر ي ع ة في ا ل أ ف ا ق ممدود شم نبات و إ ذ ا ادعي د ع ن طلق و ع د ة ح ر ب تسبيح وتحميد تبكي السماء عليهم غ ب ط ة فرحا و ا ل أ ر ض ت ح ض ن ه م والحوض مورود عدنا وعادت لنا بدر وعزتها نحن البالون وهم أ ج د ا د ن ا ل ص ي د حيا على الموت كي نحيا ب ج ن ت ه ويستقيم لرب الكون توحيده جيش من ا ل أ س د لا يخشون ع ا د ي ة يخافهم في الدنا حلف ر ا ع د ي د ت ن ق و ا بالسيف ذلا كل ن ا ص ي ة وتفلاق الهام والصم ي الجلاميد د عادية ن حلف نرى عديد بالسيف ذلّا عديد تنقذوا كل وتفلق الهام والصم الجلاميد <تصفيق> يا اماتي ابتهجي أ س د ن ا غ م س و ا من كل شهم تنادي المواعيد يا امتي بتهجي أ س د ن ا غ ا م س من كل شهم تناديه المواعيد ميعادهم ج ن ة ت ز و الحسان بها و ا ت ب ر ضاء وفاح المسك والعود يا أمتي والتبر ضاء وفاح المسك والعود يا اماتبتهج ي اسدنا ا غ م س من كل شهم تناديه المواعيد ميعادهم جنه تزهو الحسان بها واتب رضاء وفاح المسك والعود رضاء المسك